نون نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة والقلم وما يسطرون أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون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 تكبر عن الإيمان بالله ورسوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذا ما يسطر من خرافات الأولين سنسمه على الخرطوم سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه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 فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا من الندم يا خسارنا إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون عسى ربنا ان يعوضنا خيرا من الحديقه انا الى الله وحده راغبون نرجو منه العفو ونطلب منه الخير كذلك العذاب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 أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ عَلَيْنَا عُهُودٌ مُؤَكَدَةٌ بِالْأَيْمَانِ مُقْتَضَاهَا أَنَّ لَكُمْ مَا تَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِكُمْ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ سَلْ أَ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 وأملي لهم إن كيدي متين وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون